الموقع الرسمي ا لفضيلة ل ش ي سيد خ محمد حاج ر ح م ه ا لكم ل ل ه يقدم هذه الحمد لله الحمد ا ل رب العالمين على ا م والسلام ي ن والصلاة ع رسول المشاهده ل ل ه ا ي ن وعلى و آله أ ص منذ أ ن أ ك ل أ ب و ه آ د م من ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة من ا ل ش ج ر ة منذ أ ن قال الله عز و جل له قلنا اهبطا منها جميعا و لكم في ا ل أ ر ض مستقر و متاع إ ل ى حين قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو ف إ م ا ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى إ ل ى نهايه ة الآيات إ ن الايات م س أ ة في غ ة ل بالنسبة للإنسان خ ط و ر ة ز ع ج ه وتقلقه بل تدمره بل وتقتله وتهلكه س أ ت ح د ث عن الهم ا ل ج ن ة لم يكن فيها هم و أ ن لك أن ل ا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا ت ض م أ فيها ولا تضحى ج ن ة فيها نعيم وكان اختبار الله عز وجل لادم أن يأكل من كل ا ل ج ن ة رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة ف أ ك ل آ د م عليه السلام منها قدره وقدر ذريته أ ن ي ن ز ل إ ل ى هذه ا ل أ ر ض إ ل ى أ ر ض ا ل م ع ا ن ا ة والكبد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد الهم ما من أ ح د إ ل ا له هم والذي يقول أ ن ه لا هم له إ م ا أ ن يكون إ ن س ا ن سلبي أ و أ ن يكون إ ن س ا ن لا ق ي م ة له ولكن كل شخص موجود لا بد أ ن يعتريه الهم و ا ل إ س ل ا م يعلمنا كيف نزيل الهم ولا يعلمنا أ ن نمنع وقوع الهم فالهم لا بد أ ن يقع وبعض الهم مفيد من كان همه شف هم من ك ا ن همه ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله تعالى جمع له قلبه و أ ت ت ه الدنيا راغمه ومن كانت الدنيا همه شتت الله قلبه إ ذ ن منهم من يهم للدنيا ومنهم من يهم الاخرة هم ا ل آ خ ر ة أ ن تكون م ه م و م كيف ستلقى الله وهو راض عنك هل ما اكتسبت من حسنات وعملت من طاعات ستقبل منك هذا هم عظيم يهم به المؤمن لذلك يقول كثير من ا ل ص ح ا ب ة كابن عمر لو علمت أ ن الله تقبل مني ر ك ع ة لتمنيت أ ن أ م و ت ا ل آ ن إ ن م ا يتقبل الله من المتقين وعمر رضي الله عنه يقول لا أ ح م ل هم ا ل إ ج ا ب ة ولكني أ ح م ل هم الدعاء فالهم أ ن تكثر التفكير و أ ن تكون ث ر أ تكون في قلق و أ ن يسيطر ا ل أ م ر عليك عمر بن عبد العزيز قال إ ن لي نفسا تواقه تتوق دائما إ ل ى المعالي قال فوليت ا ل م د ي ن ة حاكما عليها فتاقت نفسي إ ل ى ا ل خ ل ا ف ة فلما وليت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة ولذلك ي نفسي ت تاقت الخلافة الجنة إلى ل و لما ولي ا ل خ ل ا ف ة ر أ ى الناس في خلافته عجبا حتى اسماها الكاتب الشهير الاستاذ خالد محمد خالد سماها ب ا ل م ع ج ز ة م ع ج ز ة الاسلام عمر ا بن عبد العزيز بهذه ن ف س ا ل ت و ا ق ة ترى كثير من الناس يصيبه الهم نعوذ بالله من الهم اهلنا ب يقول لك الهم مرض وانت كان مربطه وهميت للمرض المرض ما بيقتل لكن الهم بيقتل كثير من الناس تجده مهموم ويعبر عن هذا الهم بحركات تصور لك مدى الهم لو لقيت واحد خات يدينه على خده ده م ع ن ا شنو معناه مهموم لو لقيت واحد سارح يمكن تتكلم معه وسارح ما جايب خبرك ده ماله ده مهموم كان لقيت ز و ل خاتي يدينه فوق راسه ده مالو ده مهموم كان لقيت واحد ماشيه بيتكلم ب ر ا و يتكلم مع نفسه والله لو عملناه كده يكون كده بيتكلم ده مالو ده ما مجنون ده مهموم لو لقيت واحد ما قادر ينوم مقلق ده مالو ه مهموم ا ذ ا بعض الناس يعبر عن هذا الهم ويظهر هذا الهم ب ص و ر ة ج ل ي ة و و ا ض ح ة يظهر هذا الهم على وجهه شاحب كئيب بل اقول لك قد ترى الهم في بعض عيون الناس تراه من خلال عيونه الهم ظاهر عليه مهموم بل بدون م ب ا ل غ ة قد يصل الهم ببعض الناس إ ل ى د ر ج ة أ ن ه يكون ينتحل جسمه ويقل وزنه ويصبح نحيلا نحيفا ضعيفا لكن اسمحوا لي أ ن أ ق و ل لماذا يهم هؤلاء س أ ق و ل بكل ص ر ا ح ة كل هم هؤلاء م ه في الدنيا إ م ا لفقد منصب و إ م ا بالتعرض لنقد لاذع و إ م ا لفقد م ك ا ن ة و إ م ا لضياع مال و إ م ا لموت قريب و إ م ا لفشل و إ م ا ل إ خ ف ا ق ا ت و إ ح ب ا ط ا ت في ا ل ح ي ا ة و إ م ا لذهاب ماله و إ ل ى غير ذلك لكن هل وجدتم في دنيانا ا ل م ع ا ص ر شخص مهموم فلما س أ ل ت ه قال لك فاتتني ص ل ا ة الفجر اليوم هل وجدت شخص مهموم قال فاتتني م ح ا ض ر ة ق ي م ة ودرس عظيم هل لقيت شخص قال انه مهموم لانه لقيت قال لم يحفظ القرآن يحفظ شخص هل وجدت شخصا ق ل انه مهموم ل اغتبت ن انا ه هل وجدت شخص مهموم ضيع الليلة في الجماعة وقعت صلاة قال والله وجدت عظيم شخص ذنب فلان او فلانه هل الاخره ة همنا و م ا ل د ي يبدد ا الاخرة فهم هموم الدنيا ويذهب ح ز ل أ ن الدنيا لا تساوي ب ا ل ن س ب ة ل ل آ خ ر ة شيئا فمن انشغل فكره وهمه ب ا ل آ خ ر ة لم يكن له من الدنيا هم ل أ ن ه كما قلنا من كانت الدنيا همه ونحن دائما نقول في دعائنا ن الدنيا همنا علمنا النار ا ولا ولا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى ي أكبر ر م ص وجعل اللهم ا ل ج ن ة هي دارنا الكلام د دا ه نقول اللهم لا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا و ن ش ي ل هم للدنيا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ي ه ا الشاكي وما بك د ا ء و وكيف تشكو اذا غدوت عليلا إ ن شر الجنات في ا ل أ ر ض نفس تتوقى قبل الرحيل ا ل ر ح ي ل ة وترى ا ل ش و ك في الورود وتعمى أ ن ترى فوقها الندى اكليلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا احكم الناس في ا ل ح ي ا ة اناس عللوها ف ا ح س ن ا ل ت ع ل ي ل ا ادركت كنهها طيور الروابي فمن العار ان تظل جهولا ما تراها والحقل ملك سواها اتخذت فيه مسرحا فيه ومقيلة هو عبء على ا ل ح ي ا ة ثقيل من يرى ا ل ح ي ا ة عبئا ثقيلا فتمتع بالصبح ما دمت فيه ولا تخف ان يزول حتى يزول واذا ما اظل راسك هم قصري البحث كي و لا يطوله ه نهاية ما اعلم أ ن الظلام و إ ن طال و أ ن الليل و إ ن امتد فلا بد من فجر فلا تحزن ولا تتكدر لماذا خذوا هذه ا ل ق ا ع د ة و س أ خ ت م لكم بها هذه ا ل إ ش ا ر ا ت على أ ن أ ع ا و د ث ا ن ي ة لهذه ا ل ق ض ي ة وعندي معكم إ ش ا ر ا ت تحت عنوان رشدت نافعه ل ل أ ح ز ا ن والهموم ع ش ر ة نقاط ب إ ذ ن الله تبدد ا ل أ ح ز ا ن وتذهب الهموم وتبيد الغموم ب إ ذ ن الله الواحد ا ل أ ح د س أ خ ت م لكم بشيء واحد س ن ة الله في ا ل ح ي ا ة لا يدوم شيء فلا البؤس يدوم ولا النعيم يدوم ولذلك أ ق و ل لك لا تحزن ولا تهتم